يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قل الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين